ان يوما تفصم ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولى شيئه ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون تغلي الحميم قذوه فاعتلوه إلى سواء الجعيم ثم صبوه فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أن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 واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور العين يذعون فيها بكل فاكهه آمنين لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذالك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فرتقب انهم مرتقبون